وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ فِي رَأْسِي أَخِي يَجُرُّنِي إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ أُمٍّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمَتْ بِالْأَعْدَاءِ تَجْعَلُ الْبَيْتَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ